What do you want, O Lord? You're the evil and the evil ان الخلائق كلها تعم يم يدك تستعين انت المعين وحسبك بيديك يا ربي المعين قدوتك انت انت أبدا تكون أوجدتها وكفلتها فالكل يا ربي أمين أجدت يا ربي يكون أنت المهيمن والمعين أنت المعين متعذر أنت الضمين لكل ما تسعى له أنت الضمين ما شئت يكون أنت المهيب والمعين أنت المعين فلكم نسينا رشدنا وهوت بمسعى عن لكم نسينا أن نرى عبرا هنا وهنا تبين أجد يا ربي يكون أنت المهيمن والمعين أنت المعين أنت العليم بما نكن وأنت كمن يصون وبما كسبنا لم تعاقبنا وحدك من يعيذك رب يقو انت المغيب والمعيب انت المريب فِناؤُهُمْ كَفَنٌ لَهُ أَلَيْسَ الذَّاتُ آيَةً لِلَّهِ لَوْ رَدَّتِ أن الملي من المين أن